بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والعشرون في المجال السمع كتاب اللولو المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن راشد العزمي يقرب عليكم عمرو البصطي تشريع الأذان الأذان شعيرة من شعائر الإسلام فلا يجلز تركه ولو أن أهل برد يجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه وأقوى ما يستدل به على هذا ما أخرج شيخان في صعيحهما واللغض مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طرع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع إضانا أم سكو إلا أخر قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع فإنه دليل على إسلامهم ماذا شرع الأذان؟ شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة فقد أخرج الشيخان في صيحهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس يناذى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتغذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى فقال بعضهم بلبوقا مثل بوق اليهود وفي رواية أبي داود في سننه بسند صحيح عن أبي عمير ابن أنس عن عمومته من الأنصار قالوا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له أنصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك رؤية عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله عنه بينما أنا نائم إذ طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله فقلت يا عبد الله أتبعي الناقوس قال وما تصنع به قلت أدعو به إلى الصلاة قال فلا أدلك على خير من ذلك قلت بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 لا إله إلا الله قال فلما أصبحت أديت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال صلى الله عليه وسلم إنها لرؤية حق إن شاء الله قم فألقي على بلال ما رأيت فليؤذن فإنه اندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه ويؤذن بذلك فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيته فقام يجور رداءه ويقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد كم مؤذنا للرسول صلى الله عليه وسلم وكان للرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة مؤذنين: بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد القرض رضي الله عنهم أجمعين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناني بلال وابن أم مكتوم الأعمه قال ليهم النوي رحمه الله تعالى قوله كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنني اعني بالمدينه وفي وقت واحد وقد كان ابو محذوره مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه وقد سعد القرض اذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقبا وروى الامام احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن ابي محذوره رضي الله عنه قال خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فاذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن فصرخنا نحكيه ونستهزئ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع فأشار القوم كلهم إليه وصدقوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأذن بالصلاة فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة فقال قد امرتك به فقدمت على عتاب بن اسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه فأذنت معه بالصلاة عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا التحاوي في شرح مشكلة الآثار عن حفص بن عمر بن سعد القارض المؤذن قال أن سعدا كان يؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء حتى انتقل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فأذن له بالمدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأذان جاء في فضل الأذان أحاديث كثيرة منها روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي صع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 التحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له من ما لم يجهده أو يتعذى به اثنان وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفثنة من عمل السلف الصالح ثلاثة وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن غلبة الجفاء أربعة وفيه أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر ولا ولو لم يرتج حضور من يصلي معه لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفوته استشهاد من سمعه من غيرهم وخرج الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة قال الإمام النوي رحمه الله تعالى اختلف السلف وخلف في معنى هذا الحديث فقيل معنىه أكثر الناس تشوفا لرحمة الله تعالى لأن المتشوي فيطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لألا ينالهم ذلك الكرب والعرق وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء والعرب تصف السادة بطول العنق وقال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار كان المؤذنون فيما كانوا يعانونه من أذانهم في الدنيا ورفع اصواتهم به فوق ما غيرهم عليه من اهل الطاعات سواه في معاناتهم اياهم كانت في الدنيا فاحتمل ان يكونوا بعلو اصواتهم في اذانهم الذي كانوا يعانونهم في الدنيا ومداومتهم عليه في كل يوم وليله خمس مرات واتباعهم ذلك اقامات الصلوات واجتهادهم في ذلك باصواتهم واستعلائهم على الامكنه التي ياتون بالاذان فيها مع ما في ذلك من المشقه التي لا خفاء بها جعلوا ذلك في طول عناقيم يوم القيامة إلى ثوابهم عليه فوق من ثواهم من أهل الأعمال بطاعات الله سواه في انتظار الثواب له والجزاء عليه ولم نجد في تأويل هذا الحديث مما قال الناس فيه أحسن من هذا التأويل الذي ذكرناه فيه والله أعلم بما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هوضة تغضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ومعنى الحديث أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت من أذان بعد أذان أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وقال الإمام البخاري في صحيحه ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الحافظ الفاتح أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهم عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال تشاح الناس في الأذان بالقادسيه فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأخرع بينهم وهذا منقطع وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شغرمة عن شقيق وهو ابو وائل قال افتتحنا القادسية صدر اندهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه فذكره وزاد فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن وروا ابن في سننه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن سنتي عشرة سنة واجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت وأخرج الإمام أحمد في مصنده والنسائي بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس روايات ضعيفة وواهية قال الحافظ الفتح وردت أحاديث تدل على أن الأدان شرع بمكة قبل الهجرة منها واحد للطبراني من طريق سالي بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال لما أسرئ بالنبي صلى الله عليه وسلم أحله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا وفي إسناده طالحة بن زيد وهو متروك اثنان وللدار قطني في الأطلاطة من حديث أن رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة وإسناده ضعيف أيضا ثلاثة، والابن مرضوايه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لما أسرى بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم، فقدمني فصليت، وفيه ما لا يعرف. ثم سقل الحافظ آثاراً فقال بعد إضاضها والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث، وقد حاول السهيلية في الروض الأنو في الجمع بين الأحاديث فتكلف وتعسف، والأخذ بما صح أو اسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه عالما من علماء اليهود فلما سمع مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة كبر وكان في رأس نخلة لأهله يختارف لهم فسمعت تكبيرته عمته خالدة بنت الحارث فقالت له خيبك الله والله لو كنت سمعت من موسى بن عمران عليه السلام قادما ما زدت قال أي عمته هو والله اخو موسى بن عمران عليه السلام وعلى دينه بعث بما بعث به فقالت أي ابن أخي هو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة قال نعم فقالت فذاك إذا أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجد في سنن مسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس عليه فكنت في من جفل فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له إني سئلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشر أضل الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن انفا جبريل قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول اشراط الصعد فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أر الجنه فزيادة كبد حوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه له قال عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقلت لرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بسلام يبهتون عندك فأرسل إليهم فسألهم عني أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قال فأرسل إليهم فقال صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت من اسلام عبد الله بن سلام قالوا أعاذه الله من ذلك فأعاذ عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه هذا الذي كنت أتخوف منهم ونزل في عبد الله بن سلام قوله تعالى مخاطبا لليهود قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد يمشي على الأرض إنه من أهل جنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني سضائل على مثله وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بقصعة فأصبنا منها ففضلت فضلة فقال صلى الله عليه وسلم يطلع رجل من هذا الفج يأكل هذه الفضلة من أهل الجنة فقال سعد وكنت تركت أخي عمير يتطهر فقلت هو اخي فجاء عبد الله بن سلام فأكلها وخرج الإمام أحمد في مسنده وابن هبان في صحيحه بسند صحيح عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاد بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أقصنا قال أجلسوني فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول ذلك ثلاث مرات فالتمسوا العلم عند أربعة رهط عند عوي ميرا أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن سعود وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة وأخرج الشيخان في صحيح مع الخرشة بن الحر قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة فيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام فجعل يحدثهم حديثا حسنا فلما قام قال القوم وستره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال قلت والله لأتبع عنه فلا أعلمن مكان بيته قال فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله فاستأذنت عليه فاذن لي فقال ما حاجتك يا ابن أخي قلت إني سمعت القام يقولون لك لما قمت من أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فعجبني أن أكون معك قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قال ذلك إني بينما أنا نائم إذا أتاني رجل فقال لي قم فأخذ بيدي فانطلقت معه فإذا أنا بجواد عن شمالي فأخذت لأخذ فيها فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال قال فإذا جواد من هجن عن يميني قال لي خذها هنا فاتى بها جبلا فقال لي اصعد فجعلت اذا اردت أن اصعد خررت على است حتى فعلته مرارا ثم انطلق بي حتى اتى بي عمود راسه في السماء واسفله في الارض وفي اعلاه حلقه فقال لي اصعد فوق هذا فقلت كيف اصعد هذا ورسوه في السماء فأخذ, فأخذ بيدي فزحر بي فإذا أنا متعلق بالحلقة ثم ضرب العمود فخرى وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه فقال صلى الله عليه وسلم أما الطريق الذي رأيت عن يسارك فهي الطريق أصحاب الشمال وأما الطريق الذي رأيت عن يمينك فهي الطريق أصحاب اليمين وأما الجبل فهو منازل الشهداء ولن تناله وأما العمود فهو عمود الإسلام وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال مستمسكا بها حتى تموت فوائد الحديث قال الحافظ الفاتح وفي الحديث واحد من منقبة لعبد الله رضي الله عنه اثنان وفيه تعب من تعبير رؤية معرفة اختلاف الطرق ثلاثة وفيه تأويل العمود والجبل والروضه الخضراء والعروة أربعة وفيه من أعلم النبوة أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لا يموت شهيدا فوقع كذلك ما تعالى على في أول خلافة معاوية رضي الله عنه بالمدينة وتوفي عبد الله بن سلام رضي الله عنه بالمدينة سنة ثلاث وأربعين من الهجرة في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه شراء عثمان رضي الله عنه لبئر روما. أخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق بسر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال لما قدم المهاجرون المدينة استنكر الماء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها روما أكان يبع منها القربة بمد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيها بعين في الجنة فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيال غيرها فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتضها بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتجعل لي فيها ما جعلت له قال نعم قال عثمان قد جعلتها للمسلمين وفي رواية الترمذي في جامعه والطحاوي في شرح مشكل الآثار والإمام أحمد في مصنده بسند حسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بإدار فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي وخرج إمام البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر ذومة فله الجنة فحفرتها قال ابن بطال وهذا وهم من بعض رواته والمعروف أن عثمان رضي الله عنه اشتراها لأنه لأ حفرها وقال الحافظ الفتحي هو المشهور في الروايات فقد أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق فقال فيه هل تعلمون أن روما لم يكن يشرب من مائها إلا بالثمن لكن لا يتعين الوهم فقد أخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق بشر بن بشير الأسلامي عن أبيه قال لما قدم المهاجرون المدينة الحديث نفسه الذي ذكرته قبل قليل ثم قال الحافظ وإن كانت أولا عينا فلا مانع أن يحفر فيها عثمان رضي الله عنه بئرة ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها وطواها فنسب حفرها إليه زيادة الصلاة أخرج الإمام البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح حسن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول مفتور يضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثة ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء لآخرة أربعا في الحضر وقر صالة على فرضها الأول في السفر قال الحافظ الفتح والذي يظهر لي وبه تجتمع الادله أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلى المغرب ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه بسند حسن على عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة الصفر والحضر ركعتين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار خوف الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة ولما استقر الرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية أراد بن سلمتان يتركوا ديارهم وكانت في أطراف المدينة بعيدة عن المسجد النبوي ويختربوا من المسجد النبوي فخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فنهاهم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقتالي من المسجد فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكم بكل خطوة درجة فروا الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أراد بني سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا وأنزل الله تعالى في بني سلمة قوله تعالى ونكسبوا ما قدموا آثارهم ثوائد الحديث قال الحافظ في الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات اثنان وفيه استحباب السكن قرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد كثيرة الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه ثلاثة واستنبط منهم بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هذا القريب وإلا في أحياؤه بذكر الله أولى وكذا إذا كان في المسجد البعيد مانع من الكمال كان يكون إمامه ممتدعا عداء اليهود لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها يهود وكانوا, وكانوا ثلاث قبائل مشهورة بن قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج وكانت ديارهم داخل المدينة وبان النظير وبان قريضة وكانوا حلفاء الأوس وكانت ديارهم في عوال المدينة وكانت هذه القبائل اليهودية هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج وغير كان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نمعته صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك في مده إسلام الأنصار فلما بعثه الله تعالى من العربي كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه وأخرج الإمام أحمد في مصنده بسند حسن عن سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار من يهود في بان عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيته قبل ومعت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير فوقف على مجلس بان عبد الأشهل قال سلامة وأنا يومئذ أحدث من فيه ثنا علي بردة مضجعا فيها بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار فقال ذلك لقوم من أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يرزون فيها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجوا من تلك النار غدا قالوا له ويحك وما آية ذلك قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا وما تضاء قال فنظر إلي وأنا من احدثهم سنا فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمضه يدركه قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فأمن به وكفر به بغيا وحسد فقلنا ويلك يا فلان الست بالذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى وليس به قال ابن إسحاق وكان في بلغني على كلمة مولى بن عباس رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما قال اليهود يا عشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقال كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن اهل شرك وتخبروننا أنهم بعوث وتصيفونه لنا بصفته فقال سلام بن مشك من أحد بن النظير ما جاءنا بشيء نعرفه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 ما قلنا لكم هذا قط وما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير قال ابن إسحاق قال صفية ابن رضي الله عنها كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذان دوره قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي بن اخطب عمي ابو ياسر بن اخطب مغلثين قالت فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس قالت فأتيا كاللين كاللي كسلانين ساقطين يمشيان الهوين قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع فوالله ما التفت إلي واحد منهما معما بهما من الغم قالت وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو قال نعم والله قال أتعرفه وتثبته قال نعم قال فما في نفسك منه قال عداوته والله ما بقيت مجاهرة اليهود بالعداء وبعض أخبارهم لما رأى اليهود انتشار الإسلام في المدينة حتى لم يمقدار من دول الأنصار إلا أسلم أهلها أظهروا الحقد والحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوا العدوة له ولأصحابه وانضاف إليهم رجال من الأوس والخضرج بمن كان عسا على جاهليته فكانوا أهل نفاق على دين أبائه من الشرك والتكذيب البعث إلا أن الإسلام قاهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه فتظاهروا بالإسلام واتخذوه جنة من القاتل ونفقوا في السر وكان هواهم مع يهود لتجذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجحودهم الإسلام أشد يهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هؤلاء اليهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا أشد الناس كيدا حويي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وسلام بن من وكنانة بن ضبيع وكعب بن الأشرف وكعب بن أسد وعمر بن جحاش ورفاعة بن يزيد بن التابوت ومنهم ابن صلوب الفطيوني الذي قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما انزل الله عليك من آية بينة فنتابعك بها فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله قد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، ومنهم رافع بن حريميلة ووهب بن زيد. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد اتنا بكتاب تنزيله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصديقك فأنزل الله في ذلك من قولهما أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما يتبدى الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل قال الحفظ من كثير في تفسير هذه الآية والمراد أن الله تعالى ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا ويعني ومنهم عبد الله بن سوريا لأعوروا وقد كان من احبار اليهود ورؤسائهم ذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم رؤساء يهود فيهم عبد الله بن سوريا وكعب بن أسد فقال لهم يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم تعلمون أن الذي جئتكم به لحق قالوا ما نعرف ذلك يا محمد فجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر فأنزل الله تعالى فيهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها او عنهم كما لعن أصحاب السبر وكان أمر الله مفعولا وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهودا فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فاروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم فأنزل الله تعالى واذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهرهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازات من العذاب ولهم عذاب أليم قال الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية هذا توبيق من الله تعالى وتهديد الآية الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على لسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينويه بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والأخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف فبئس الصفقة صفقتهم وبئس البيعة بيعتهم وفي هذا تحذير العلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم فعلى العلماء أن يفدروا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتبوا منه شيئا فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه وألجم يوم القيامة بلجام من نار وأخرج الطحاوي في شرح مشكال الأثار بسند حسن عبد العباس رضي الله عنهما قال قال أبكر لفنحاص وكلم العلماء اليهود وأحبارهم اتقل الله وأسلم فالله إنك لتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل فقال في الحاصل يا أبا بكر اللهم بنا إلى الله عز وجل من فقر وإنه إلينا لا يفتقر وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإن عنه الأغنياء ولو كان عنا غنيا لم استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربى ويعطيداه لو كان عنا غنيا ما أعطنا الربى فغضب أبو بكر فضرب وجه في انحاصر فأخبر في انحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو بكر ما حملك على ما صنعت فجحد ذلك في انحاصر وقال ما قلت ذلك فأنزل الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق قصدهم الفتنه. قال ابن أسحاق قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن سوريا وشأس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر فاتوه فقالوا له يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود واشرافهم وسادتهم وأن إن اتبعناك اتبعتك يهود ولم يخالفون وأن بيننا وبين بعض قومنا خصومة أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون فحكم الجاهليه يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يقنون وقال جماعة من اليهود بعضهم لبعض تعالى ونؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غضوة ونكفر به عشية حتى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 الله واسع عليم نهر الله تعالى المسلمين عن مؤدتهم قال ابن إسحاق وكاد رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهر الإسلام ونافق فكان رجال من المسلمين يواد دونهما فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ورعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلى قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون قال ابن اسحاق وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم عن مباطنتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا وودوا ما عددتم قد البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدود قال الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآيات يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة أي يطلعونهم على سرائلهم وما يضمرونه لأعدائهم والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا أن يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعونه من المكر والخديع ويودون ما يعنيث المؤمنين ويخرجهم ويشق عليهم أسئلتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن فيهم وكان اليهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليعرفوا الحق وإنما تكبرا واستهزاء فقد أخرج الشيقان في صحيحهما عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال بيناء مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقال سألوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الروح قال ويسألونك عن الروح قول الروح من امر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال بعضهم قد قلنا لكم لا تسألوه فوائد الحديث قال حافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان لا يقول ذلك عليه اثنان وفيه أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما يغلب على الظن ثلاثة وفيه التوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص أربعة وفيه أن بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه حقيقة وفيه أن الأمر يرد لغير الطلب والله أعلم وخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت اليهود أوتينا علما كثيرا أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خير كثيرا قال فأنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكريمات ربي لنفذ البحر قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية يقول الله تعالى يا محمد لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الداله عليه لنفذ البحر أي فرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ولو جئنا بمثله أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرا بحور تمده ويكتب بها لما نفذت كلمات الله وخرج الإمام أحمد في مسنده والطيالسي في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبل القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي فقال صلى الله عليه وسلم سألوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بني لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام قالوا فذلك لك قال فسلوني عما شئتم قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنها أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وأخبرنا عن ماء المرأة من ماء الرجل وكيف يكون منه الذكر حتى يكون ذكرا، حتى يكون ذكرا، وكيف تكون منه الأنثى حتى تكون أنثى وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم ومن وليك ابن الملائكة قال صلى الله عليه وسلم فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا حدثتكم لتبايعني فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق قال صلى الله عليه وسلم انشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضاً شديداً وطال سقمه فنذر لله نذرا لإن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه وكان أحب الشراب إليه البان الابل وأحب الطعام إليه لحمان الابل قالوا اللهم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفاد فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله وإن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله وإن على ماء المرأة ماء الرجل كانت أنثى بإذن الله قالوا اللهم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أشهد عليهم قال فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيدهم ولا ينام قلبه قالوا اللهم نعم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مشهد عليهم قالوا أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك قال ولي جبدير ولم يبعث الله عز وجل نبيا قط إلا وهو وليه قالوا عندها نفارقك لو كان وليك غيظه من الملائكة لبايعناك وصدقناك قال فما يمنعكم أن تصدقوه قالوا إنه عدونا من الملائكة فأنزل الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله إلى آخر الآية ونزلت فبا بغضب على غضب وهم ابن إسحاق في نزول آية ذكر ابن إسحاق في السيرة أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه يا محمد أما يعلمك هذا إنس ولا جن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إنكم تعلمون أنه من عند الله وإني رسول الله تجدون ذلك مكتوبا عندكم في التوراة فقالوا يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء فأنزل علينا كتابا من السماء نقرأه ونعرفه والا جئناك بمثل ما تأتي به فأنزل الله تعالى قل ان اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا قال الحافظ ابن كثير وفي هذا نظر لأن هذه الصورة مكية وسياقها كله مع قريش واليهود إن اجتمعوا به في المدينة فالله أعلم استفتاؤهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الرجم أخرج الشيخار في صحيحه مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم إن فيها الرجبة فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام أرفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قال صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما وفي رواية أخرى في صحيح مسلم والإمام أحمد في المصند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال أهاكت تجدون حد الزنا في كتابكم فقالوا نعم قال فدعا رجلا من علمائه فقال انشدكم بالله الذي انزل التوراه على موسى اهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم فقال لا والله ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك نجد حد الزنا في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا اخذنا الشريف تركناه وإذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماته. قال فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه يقولون أتم محمدا فإن افتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن افتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال تعالى في اليهود إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال هي في الكفار كلها قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى فهذا هذه أحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم موافقة حكم التوراة وليس هذا من باب الالزام ما يعتقدون صحته لأنهم أمرون باتباع الشرع المحمدي لا محاله ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤالهم إياهم عن ذلك وسؤاله إياهم عن ذلك ليقرضهم على ما بأيديهم مما تراضوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلم اعترفوا به ما عملهم على خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعودولهم الى إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة ارائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به لهذا قالوا إن أتيتم هذا والتحميم فخذوه أي اقبلوه وإن لم تؤتوا فاحذروا أي من قبوله واتباعه سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الدية كما سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم الدية فقد أخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود في صننه بسندا قوين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القريضة والنضير وكانت النضير أشرف من قريضة قال وكان إذا قتل رجل من قريضة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريضة وودي مئة وثق من تمرة فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريضة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكم تفاحكم بينهم بالقسط والقسط النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون وفي رواية الإمام أحمد في مسنده وأبي داوود في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإن جاءك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين قال كان بر النظير كان بني النظير إذا قتلوا قتيلا من بني قريضة أدوا إليهم نصر الدية وإذا قتل بن قريضة من بني النظير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية موقف مشرك المدينة من الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بعض أهل المدينة على شركهم وأبو الدخول في الإسلام حتى التحق بعضهم بقريش وراح يؤلب على الإسلام والمسلمين ومن أشهرهم أبو عامر الراهب عبد الله بن أبي بن سلول أما أبو عامر فهو عمرو النصيفي بن أحد بني طبيعة بن زيد من الأوس وهو والد حنظلة غسيل الملائكة وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية وله شرف في الخزرج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر شريق أي غص اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج فارا إلى كفار مكة من مشرك قريش فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب ذلك اليوم فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلى الله عليه وسلم ومات هذا الرجل على كفره وشركه لعنه الله شأن عبد الله بن أبي بن سلول وأما عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله فهو من بني الحبلة من الخزرج وكان مطاعا في قومه لا يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين غيره وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم فجاء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلمهم على ذلك فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا وأقام على كفره فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن وذلك بعد غزوة بدر الكبرى أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعت بدر حتى مر مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبارة الأوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن ربي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذين به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشينا به في مجالسنا فإن نحب ذلك فاستبى المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا كذا فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله عفو عنه واصفح عنه فوالذي الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه المحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرقا بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله يصبرون على الأذى قال الله تعالى ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبطوا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما امره الله به حتى أذن الله فيهم فأخرج الشيخان في صنيحيه مع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم لو أديت عبد الله بن أبي قال فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم ركبا حمارا وانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله بن أبي رجل من قومه فشتما فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال بالأيدي فبلغنا أنها أنزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين انقذته فأصلحوا بينهما فوائد الحديث قال الحافظ وفي الحديث من الفوائد واحد بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله اثنان وفيه الدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك ثلاثة وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار أربعة وفيه ما كان الصحابه عليهم من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب معه والمحبة الشديدة وأن الذي يشير على الكبير بشيء يريده بصورة العرض عليه للجزم خمسة وفيه جواز المبالغة في المدهي لأن الصحابية أطلق أن ريح الحمار أطيوم من ريح عبد الله بن أبي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك استغلال قرش المسرك المدينة وقد استغلت قريش هذا الأمر وجد مسرك المكة ضالتهم ابن سروري لأنه على ملتهم فكتبوه ليكيد المسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا يقومون به ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة فقد أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لا لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبرة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا بها أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وأخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترازا من مكائد قريش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت إلا ساهرا أو في حراسة من أصحابه فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحاب يحرسون الليله. قالت فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال صلى الله عليه وسلم من هذا قال سعد بن أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرصه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام فوائد الحديث قال الحافظ الفاتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو اثنان وأن على الناس أن يحرس سلطانهم خشية القاتل ثلاثة وفيه ثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحة وإن عان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك وقد ظهر بين درعين يوم أحد ولبس على رأسه المغفرة وأقعد الرمات على فم الشعب وخندق حول المدينة مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل صلى الله عليه وسلم وتعاطى أسباب الأكل والشرب والدخر لأهل يقوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو أحق الخلق أن يحصل له ذلك وأيضا فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب لأن التوكل عمل القلب وهي عمل البدن وقد قال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي وقال الذي سأله أعقل ناقتي وأتوكل أو أطرقها وأتوكل قال صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل والله أعلم واخرج الحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في دلائل النبوة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه, لما قال أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآواتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه وأخرج أبو داود في سننه بسنة صحيح عن سيل بن الحنظرية قال في بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس وأخرج الترمدي في جميعه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس صرفوا فقد عصماني الله محاولة قريش منع الأنصار عن المسجد الحرام وكانت قريش تحاول بكل الوسائل أن تضر المهاجرين أو الأنصار الذين آووا المهاجرين فقد حاولت صد الأنصار عن المسجد الحرام وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال أنطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه معتمرا فنزل على أمية بن خلف وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمضى بالمدينه نزل على سعد رضي الله عنه فقال أمية لسعد رضي الله عنه ألنتظر حتى إذا تصف النهار وغفل الناس انطلقت فطوفت فبين سعد رضي الله عنه يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة فقال سعد رضي الله عنه أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد أويت محمد وأصحابه قال نعم فتلا حيا بينهما فقال سعد رضي الله عنه والله لإنما نعتني أن أطوف بالبيت لا أقطع بالشام وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال سعد رضي الله عنه أما والله لإنما منعتني هذا لأمن عنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة قال أمية لسعد رضي الله عنه لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي فغضب سعد رضي الله عنه وقال الأمية دعنا عنك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك قال إياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد إذا حدث فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدرند فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة أثنان وفيه ما كان عليه سعد بن رضي الله عنه من قوة النفس واليقين ثلاثة وفيه أن شأن العمرة كان قديما أربعة وفيه أن الصحابة كان مأتنا لهم في الاعتمار من قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الحج والله تعالى أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته